وَحَالَ الَّذِي أَسْرَى عَلَيْهِ لَيْلًا مِنْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ رَبَّ جَعَلَهُ لَنَنًا نَذْلِذُ الرِّيحَ إِذَا مَسَّ جَنَاحَ الأقصى لُزُومًا فَإِذَا أَرَادَ الذي ياركنا فوله برهاب آياتنا <إن> اَئْتِنَا مُنْذُ الْكِتَابِ وَجَعَلْنَا مِنْهُ هُدًى وَجَعَلْنَاهُ تِبْيَانًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ألا تستفروا من وَأَنْتَ نَزَّلْتَ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مِنْهُ إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا هُدًى إسرائيل أن لا تستخدم ذِ یَسمَنَ حَمْدُ koi na lai lavi ki savil la dung في kêu áu với màu فَإِذَا جَاءَ وَعْدُهُم لَا رَيْبَ بعثنا عليكم عبادا لما أوليبا في شديد فجاسوا فجاسوا خلال بیان یوا کانون ذن امْرَادَنَا <تصفيق> لَنْ نُمُرَّ كَوَاسِى إِنْ يَمُ امْدَدْنَا قُمْ بِأَمْرِهِ وَظَنّ نَوَجَرْنَاكُمْ إن in ahzan tum ahasan tumdi bu فإذا جاء والد الأخت وابن يسوع هكين وأني كما دخلوه ina أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن a fu فإذا جاءوا دولا خير سيلين Wal un de crawllon Max di d'un cama da quand أَثَارَ رَبُّكُمُ أَيُّ رَحْمَةٍ وَإِنْ نُذْتُمْ عَهْدًا وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ لِلْكَافِرِينَ حصيرا